قال سَنَنظُرْ وَصَدَقَتَ أَن كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْ هَبِّ كِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ماذا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة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 تمیلیا پلا گم سلون پل سلائی مل تم دون بل پمتنی بل فَرَحُون ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُ بجنود بِجُنُودِ اللَّهِ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ هَذِهِ الذِّلَّةِ مسلم پالی تم منل جن البی پبلا ان مینل کتاب ال 124. فلما رآه مستقرا عنده قال 125. قال هذا من فضل ربي 126. ليبلوني أشكر أم أكفر 127. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي وني كريم قال نكروا لها عرشا ننظر أتهتدي تكون مِن تكون لا يهتدون فلما جاءت قيلها هكذا عرشك قالت كأنه هو وَصُدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَ دُخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّهِ وَكَشَفَتْتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعْ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا يَخْتَصِمُونَ قَالَ استعجلون بالسيئه قبل الحسن لا اولى تستغفرون الله لعلكم قالوا الطير تَقَاسَمُوا ن فلم دینی سات لو بری تن مَا میں شہید وَإِنَّا کا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية ان الذين ناموا وكانوا يتقون ولوط اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تنظرون ان انكم الرجال شهوه